وحسن عناد النهارده يا جماعة كلنا واقفين مع حسن عناد بمس مصر حسن عناد بيتصرف مع الكرة كأنه أحسن وهو الفارس عارف يعمل ايه والله يا جمالك يا رشاقتك يا حلاوة لعبك يا حسن مدرسة يا ابني مدرسة هو بجد مدرسة فن أوه. أوه. يلعب حسن يلعب حسن عناد لازم تفوز لازم تكسب يا حسن افرامو حسن لو خسرت المرة دي تحصل حياتك كلها العب هلعب يا حسن يا عناب نجم بورت الريشة في مصر ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ حسن التركيز الله الله الله الله وعدم تركيزه داخل خسره لحد دلوقتي نقطتين لا يا حسن ركز تاني يا حسن مصر كلها امانه في ايدك يا ابني وادي كمان نقط العب يا حسن وإجسد. حسن عنا بالنقطة. يا علي العب علي. نقطه كمان ها كمان نقطه خلاص التعادل يلا حسن باقي لك نقطه ورفع على مصر فوق وادي كمان نقط يا سلام مبروك يا حسن مبروك ألف ألف مبروك شكرا شكرا لكم كلكم أن شجعتوني وشكرا على ثقتكم دي الثقه دي هي السبب الأول والأخير في النفوس المرحلة دي بس المرحلة دي مش المهم المهم بقى التصفيات قوعدكم إن شاء الله بإذن الله نحاخد البطولة وإن شاء الله تكون البطولة باسمه مصر باسم مصر و باسم حسن الناقر الوو الوو الو وحشتني يا حمص مش عارف مش عارف ايه يا واد بقولك وحشتني <تصفيق> وزعلنا منك قوي بقولك ايه انا سبت القهوة خلاص وبشغل دلوقتي اعمال حرة حره حرت ايه يا واد يا حمص ما قولي كاستهاني مخلصي بقى وتقولي انت عاوزة ايه؟ اقولك بس ما تزعلشي اه من غير زعل. وما تغيرش وتعمل الحركات البلدي اللي بتعملها دي مش هعمل اي حركات بلدي قولي بس عاوزة ايه؟ عاوزة عسلية بتعملوا بيها كده ليه؟ بتعملوا بيها كده ليه؟ ايه اه عملت فيك ايه؟ بتعذبني معلم وبتقولي عاوزة عسلية هلوو خير يا زوبة بطمن عليك يا عيوني انا بخير. خليكي معاه على الخط ده ايوه بس ده تليفون يا معلّم كان لمو تليفونك خلاص انت اديته ده يا لزوبة ولا رايك ايه يا لأوالي هو ده المكان المعلم مع سلام انا مؤكر مخويا و اعمل ايه انا بالمكان اللي اهم من المكان اصحابه يا معلم عسليا، لو المعلم عارف اننا طلعت صره برا، حيقتلني وانا بقول لك لو ما مدلتنيش على أصحاب المكان، انا كمان هقتلك ودلوقتي قدامك حاجة من الاثنين يا إما تموت بإيد المعلم نوح بتاعك، يا إما تموت بإيد المعلم عسليا يا لهوي، ولي بس كده معلم عسليا هتقول لي ولا انت بتضيع وقت أصحاب المكان مش جوه دلوقتي أما أم لهم فين؟ ممكن يجو، ممكن لا يعني ايه؟ استنى معلم، أهو علي وصل مين علي ده هاد؟ ده الايدي اليمين بتاع المعلم نوح طب الدارة الداره يا الله حاضر ادخل يا علي اذا ومين اللي مع ده ما هو ده المعلم نوح حلو تكح حمص شش حمص اسكت حاضر حاضر اقفل الباب كويس يا علي يا معلمي طمني بقى معلمه. اه اه ايه بقى اخر الورق بتاعي خلاص انتهى يعني خلاص هسافر جنوب افريقيا يا معلم وقابله كمان وليه قابلك يا معلم عشان تحمي معلمك وتبقى انت خط الدفاع الاول ولا عاوز لموارزة تضحي بمعلمك طب ولا موارزة والفلوس يا همعلامك ما تقلقش هتبقى معاك في ايدك علوة كلها اه كلها يا ولادي الجنية ونصيبي شش اسكت خالص هياكلوا علي حقي بس بقول بس جا تكسر حقك <تصفيق> اي اي طيب <تصفيق> سمعت اللي انا سمعت ومعلم مين مين أه... أه... أهم... اهم يا معلم هم فين؟ واقفين برا القودة مستنين إشارة منك هم مين بقى؟ صحفيين ومحطات رياضية ورجال أعمال كلهم عاوزين يقابلوك <تصفيق> معقولة ليه ده كله؟ عشان فوزت في الدورة يا حسن النجاح لسه حيبتدي يعني هتقابلهم؟ بقولك يا نهن ها. أنا لسه في أول درجة من درجات سل نجاح البطول لما حقابلهم دلوقتي طب حقابل مين بعد الحصول على البطولة كلها والفوز بكاس العالم ده إن حصل يعني مفيش حاجة اسمها إن حصل يعني في حاجة اسمها إن شاء الله هيحصل وأنا متأكدة إن شاء الله آه هذه اللي اسمها المسئولية اللي بجد إيه أنت مش قدها ولا إيه حصل بالعكس ما الخايف من إيه مش عارف بس خايف وخلاص. والخوف ده هو اللي مطمنني ايه انت هتعمل ايه يا حسن هرد على الموبايل ممنوع يا سلام ليه وأنا سجن لا معسكر يا حسن هات التليفون يا نوه. لا بقول لك هات التليفون والا هاخده منك بالقوه وريني كده هتاخده ازاي اها هات يلا لا لا لا لا خلاص خلاص خدوا يا عوضين الو انت بتعمل ايه يا صعيدي هرد مش انا مدير اشغالك الو مين عجمية؟ عسليه عسليه الو الو انت فين يا عسليه الو الو هات يعوضين التليفون بقول لك ايه يا حسن انت مش ناقص توتر سيب الموبايل دلوقتي انا بتكلم بجد وانا مش ممكن اسيب المعلم عسلية يعني يكون رامي نفسه في النار بسببي وانا بلعب طب وانت ناوي تعمل ايه؟ حكلمه ما خلاص هو قفل الموبايل حكلمه تاني واعرف هو فين واروح له هو مش محتاج لك وانت ايه اللي عرفك؟ اكيد كان هيكلمك تاني هاتي عواضين الموبايل بلاش عواضين؟ بيني وبينك عسلية يتخدم برضو قلو انت فين؟ حاولت معايا يا كابتن ده بني ادم مش طبيعي انا عارف ويمكن ده اللي عاجبني فيه هم؟ بتقولي حاجه حضرتك بقول بالرغم انه مش طبيعي واهوج وعشوائي الا انه بني ادم مختلف يعني والمختلف ده بقى ممكن يدمر لي اسمي امسك نفسك كويس يا عوضين ماسكها بس انت خليت فاكر ان انا راكب وراك على المستك ما تخافش يا عوضين بقول لك انسخ نفسك كويس انا بقول لك يعني لحسن ممكن تلاقيني مره واحده سلت منك خليك ماسك فيا كويس وما لكش دعوه قلت تعرف الهوا على المستك غير الهوا من غير المستك انا مش فاهمك بتقول ايه يا عوضين لا ما بقولش حاجه انا بس اه بسلي نفسي وكمان بحسسك بوجودي وتفتكر عواضين المرور ممكن يوقفنا ايوه طبعا من حقه <تصفيق> ما هو لو وقفنا مش هنكمل مشوارنا ونوح وعصابته هيطيروا مننا تقصد ايه يعني بان المرور يوقفنا مش احنا ماشيين في السليم ومعانا رخصنا وأوراقنا ازاي عواضين في السليم واحنا سرقين الموتوسيكل ايه عواضين يشترك في جريمة زي دي وقف عندك اسكت يا عواضين بقولك وقف عندك وإلا هبلغ عنك طب يلا بقى بالغ عني ايه رايك بقى يا سناء في طقم الموضوع ده وده عشان مين يا عم شكيتك يا سناء عمرو انت مش شايف ان انت استعجلت قوي خدت القرار ده لوحدك بس انا ما حسيتش ابدا ان انت رفضاني وده مش معناه ان انا بحب يعني ايه بقى يا سناء يعني بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي مش قادر يا سناء مش قادر ليه خايف من حسن بصراحة بقى يا سناء خايف قوي ترجع لحسن وارجع لحسن ولا ما ارجعلوش ده يضايقك في ايه اكيد طبعا هيضايقني اشمعنى بصراحه يا سناء اكتشفت ان انا بحبك. التويل احنا دلوقتي في المؤطم عسليه ايه علي صوتك شوية عسليه احنا رجبين متسجل لا يفعش علي صوتي هيحس وقوتي بتقول معاهم سلاح بتقول ايه عسليه مش سامعك بقولك معاهم سلاح طب انتو فين دلوقتي رجب برميل انت حمص؟ ده. حمص ضربت على دماغه اغمى عليه ودخلته في شوال شوار ومغمج على طول عوضان ازاي نبلغ البوليس دلوقتي واحنا هنحتاج البوليس فيه ما البوليس كله معاك انا معاك ها عوضين انزل هنا ليه والمأموريه هنكمل على رجلينا احنا قربنا قوي ومش عاوزين نلفت النظر دينا بصوت المتسج عندك حد رايح فين يا أسامة دلوقتي ما تعليش صوتك ليه هو احنا بنسرق نوها تسمعنا وفيها ايه لما نوها تسمعنا يا اسامه حتزن علي لحد ما تيجي معايا طب فهمني انت رايح فين دلوقتي وخايف من نوها ليه حاسه لازم يرجع المعسكر قبل النهار ما يطلع والا هروح في ستين داهيه وإنت بقى اللي هترجعه ايوه طبعا لازم ارجعه قبل اسمي وسمعتي ما يروحوا ورا الشمس والله يستاهل مش هنقعد بقى يا هدى استاهل ولا ما استاهلش انا ماشي ولو سالت نو عليا قولي لها اني راجع على طول هترجع على طول فين يا بابا نوها رايح فين يا عوضين هخبط على الباب انت عارف مين اللي هيفتح لك الباب لا يبقى نخبط ليه عوضين امال ايه تحب نستنى البوليس لما يجي ولا نكمل ليه وانا مش عاجبك يا سعناب ولا ايه يا عم انا ما قصدتش يبقى بالشكل ده ما فيش قدامنا الا اننا نطلع على المواسير دي لحد فوق اقفل الموبايل خالص يا عوضين مش لاقيه عشان اقفله ده معاي معايا عوضين وانت واخد الموبايل ليه شغل السبيكر نشوف مين ولا اقول لك اقفل والي علي هيا معلم ايه لقيت حاجة؟ لا ماليه الصوت اللي انا سمعته ده اه انا كمان سمعته معاك يا معلمي ايه طب ايه يا معلم هنفضل هنا اكتر من كده؟ اسكت دلوقتي خلينا فكر وهتعرف ازاي بيفكر في ايه اكيد هيقول لعلي يا معلم فكرت ولا لسه؟ اسمع هذا علي قرب مني وديني ودنا ودني ايه؟ انا هقول كلام وانت تقول حاضر وبس يعني ازاي يا معلم يا عم اللي بقول لك عليه حاضر حاضر ايوه كده اسمع بقى يا علي نعم يا معلم انت هتاخد الشنطه دي ها حاضر الشنطه دي فاضيه وهترجع سعادتك بيها مليانه مليانه حاضر هتقابل الواد مختار وهو اللي معاه كل حاجه الفلوس الاصليه يعني هتاخدها وتيجي طيران و... واجي طيران حاضر حاضر طب وانت محلق انا هنفضل هنا هيستنيك لحد ما ترجع حاضر فهمت حاجة يا عوضين؟ ايوه فهمت كل حاجة يبقى لازم واحد فينا يروح ورا علي وواحد مننا يفضل هنا عشان عسلية يبقى خليك انت هنا وانا هروح وراها